حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم عايزه مني ايه, ايه, ايه يا دنيا خوانا خدي اعز الحبايب مني على خوانا يا ولد كبرت على ايدي وشفت في عينك بكرة كتفت لي ايدي وخلاص بقت ذكرة مش عارف اقول اخويا ولا اقول ابني يا ورسة امي وابو دلوقتي ليه تسيبني يا قبر عندك حبيبي طبطب طب وحن عليه كان اسمتي ونصيبي ابكي يا قلبي عليه يا ضحك وسط الوجع يا بسمه الايام هنا عليك يا جدع ومخلع سمعني كلمة اخويا لما بتدور في شكلام ابكي يا